ومعقولة تكون الناس فرحانة وكل واحد يعايد أهل الخلانة علامك ما تعايدني أكيد أنك تشيل اعتاب في راسك أنا آسف إذا زعلتك وبهديلك بعد من غمة إحساسي إلى إحساسك عيدك مبارك وعسى كل هزعل كل هزعل اليوم يروح ولا يجي راسك